الأكبر كبر قد جاء ليسأر قد الجوهر والشر قد الجوهر والشر قبل أحرار هل أمضي فإني مشوق للشهادة فما حرب العداء إلا سبيل لترسيخ البعاد نذل النفس دون صمت اسماء معان اللي سعاده يهدى قد مال الدين طوعا توليه القياده فان الموت خط على البرايا كما خط القلاده فجت كروح يا متاه مني وذا درب ريا د نضحي بدمائي ونفدو بالوفائي لارقى ديننا بين البرايا ودو حاملين جراحا من نبينا وفي اماقنا جرف <تصفيق> فارسا يعلو جوادا وأقبل للجنود تهز خطاه أفهدة العتات وزمجرك الرعود أنا من الوحي لا أرضى بضيم تنهد من يزيدي فقتل عن يديه فالدلف نول وسودي صياد منهم الشجعان لما تفرد بالحدود لي له قدحنا الرايات تطوان فخرج في سجودي نبن الأكرمين خداة الصالحين وذا الميدان يشهد في فعالي تركت الحرب تسعر وترب الأرض مجمر تكسرت النصال على النصال كسرت النصال على النصال الأكبر كبر فجاء ليثقر ضد الجور والشر ضد الجور والشر يا أبي في وسط حربي يا ابن الأن وز علي أن تبقى وحيدا لجيش الأتعيائي فخذ روحي وهاك الجسم مني وخذ مني دمائي سلقت الموت يا أبتاه حبا أيا سر السماء سار العشق في بدني وأحيا حياتي من فنائي فهل يكفيك هذا الموت مني وهل ترضى فدائي فإني لا أبالي بموت وقت تالي ولا شلجيو شل جاهليه واختم فيك عمري قاموا كساره مري Oh